النص الظاهر والمجمل، فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنا واحدا الصريح في معناه يعني الذي لا يمكن أن يدل على معنى أخر لا دلالة ظاهرة ولا غير ظاهرة لا دلالة ظاهرة ولا دلالة غير ظاهرة وهذا هو الإطلاق الشائع للنص في هذا السياق وإن كان النص يطلق كما سبق ذكره على ما يقابل القياس ما يقابل الدليل العقلي فيقال دليل هذه المسألة النص والقياس مثلا أو النص والإجماع أو النص والاستصحاب وهكذا يعني قد يطلق في سياق في أنه قسيم للإجماع وقسيم للقياس وقسيم للأدلة العقلية فيطلق حينئذ على ما دلت عليه النصوص الشرعية يعني الكتاب والسنة كيف ما كانت هذه الدلالة لكن هو في هذا السياق في مقابل الظاهر يقال نص وظاهر يعني أن النص لا يحتمل إلا معنا واحدا والظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر وذكرنا أمثلة لذلك بقوله تعالى تلك عشرة كاملة وطوله فاجللوا كل واحد منهما مئة جلدة فهذه لا تحتمل إلا فهما واحدا وهي نص في معناه وأما الظاهر فإنه يحتمل أكثر من معنى قال اللفظ اللفظ المحتمل معين فصاعدا لكن يكون في أحد مدلولاته أظهر من الآخر إما لكونه حقيقة في معنى ومجاز في معنى آخر فيحمل على الحقيقة إلا أن يدل دليل على حمله على المجاز. والسلام. والسلام. وذلك مثل قوله تعالى أقيم الصلاة فإن الصلاة تحتمل معنيين معنى شرعي معنى شرعيا ومعنى لغويا فالمعنى الشرعي هو الأصل في هذا الخطاب لأنه خطاب شرعي والمعنى اللغوي مجاز في هذا الخطاب فلا يحمل عليه إلا بقرير فحينئذ نحمل قوله تعالى قيم الصلاة على الصلاة المعهودة شرعا وهي العبادة المعينة والثالث من تقسيمات الكلام في هذا السياق المجمل وهو الذي لم تتضح دلالته مجمل معناه غير متضح لا نستطيع أن نحمله على معنى معين قد يكون له أكثر من معنى وهو مشترك مثلا قد يكون هذا في الاسم وفي الفعل وفي الحرف ونحتاج إلى نص آخر أو إلى دليل آخر يجعلنا نحمله على أحد هذه المعاني مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهذا النص وحده النص هنا بمعنى إيه دليل نقلي يعني هذا دليل الشرعي من القرآن الكريم وحده يعني من غير أن نضم إليه أدلة أخرى لا نستطيع أن نفهمه على معنى معين أن القرء يطلب على الحيض وعلى الطفل فليس عندي دليل من نفس اللفظ يجعلني أحمله على أحدهما لماذا لأن تكون متحكما يعني لو قلت الحيض يقال مدلل، لو قلت الطهر يقال مدلل، هذا تحكم لابد من دليل آخر من خارج هذا النص يدل على ما أراد الله عز وجل منه وهنا الإجمال أتى من جهة الإيه؟ الاشتراك لأن القار مشترك ليس حقيقة ومجازا حتى نقول الأصل الحمل على الحقيقة لا بل هو مشترك لفظ متحد ومعنى متعدد وهو حقيقة في المعنيين فينظر في ادلة اخرى وسياقات وقراء تجعلنا نحمله على احد المعنيين ومن هنا يختلف الفقهاء في مثل هذه النصوص المجملة بان يقال مثلا المراد ثلاث حيض او المراد ثلاثة اظهار طيب قالوا المشترك والمشترك اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالقرن المشترك هو متعدد المعنى فقط دون اللفظ متعدد المعنى دون اللفظ يعني معناه متعدد ولفظه واحد مثل القر ومثل العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب ونحو ذلك ولا يسمى مشتركا إلا إذا كان اللفظ قد وضع وضعا حقيقيا لكل هذه المعاني المتعددة لأن لو لم يكن وضعه حقيقيا لكل هذه المعاني فهو حقيقة ومجاز ويحمل على الحقيقة إلا بقليلة تدل على المجاز فشرط الاشتراك أن يكون اللفظ قد وضع حقيقة لكل هذه المعاني وحينئذ فليس لي أن أحمله على أحد معانيه الا بدليل قرينا في اللفظ او دليل من خارج اللفظ فهذا هو المشترك اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فاكثر كالقرن اسم لجعبة النشاب واسم لعظم يحدث في الفرج فيسد فاذا قيل هذه المرأة عندها قرن فيحمل على المعنى الثاني بلا اشكال نعم وكالقرء للحيض والطه واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية ومنع منه أي قال بعدم وقوعه مطلقا بعضهم وهم ابن الباقلاني وسعلب والبلخي والأبهري وقيل في القرآن أي منع منه بعضهم في القرآن فقط وقيل في الحديث ومنع منه آخرون في الحديث فقط والصحيح أنه واقع في اللغة وواقع في الشر وأمثلته كثيرة في القرآن والسنة. نعم. ولا يجب أي وقوعه في اللغة أي لغة العرب. قوله ومنع منه مطلقا بعضهم الإطلاق هنا في مقابل ماذا؟ قوله ومنع منه مطلقا بعضهم. قوله مطلقا هذا في مقابل الحديث. في مقابل القولين اللي بعد بعده. يعني في مقابل من منع منه في القرآن فقط أو من منع منه في الحديث. والقرآن أو في الحديث فقط بمعنى أن هذا الإطلاق يفهم بما بعده يعني منع منه قوم مطلقا قالوا لم يقع الاشتراك لا في اللغة ولا في الشر والقول الثالث وقع في اللغة ولم يقع في القرآن والقول الرابع وقع في اللغة ولم يقع في القرآن والحديث نعم ولا يجب أن يقوعه في اللغة أي لغة العرب وقيل بلى أي وقوعه واجب فيها لأنه قد وقع فيها كثيرا هذه اللفظة تكرر كثيرا في الكتب مختصرة وحتى في الكتب المطولة. يعني يقع في الانصاف كثيرا في الفروع بأن يقال في عند حكاية أقوال في مسألة قيل لا يكون كذا وقيل بلى وهذا نفي لما سبق. يعني قول وقيل قال قول ولا يجب وقوعه في اللغة وقيل بلى يعني وقيل يجب. وهذا يحصل يعني تجد كثيرا جدا فتفهم بلا هنا بأن نفي للنفي يعني لا يجب وقوعه وقيل بلا يعني يجب وقوعه يعني يثبت عكس هذا الذي نفاه يعني قيل يجب وقوعه فهذا نقولا يعني هو الاشتراك على الصحيح جائز وليس واجبا لكن واقع الجائز يقع قد يقع وقد لا يقع فهو في الحقيقة واقع لكن هل يجب وقوعه في اللغة قيل يجب وقيل لا يجب الصحيح انه لا يجب بل هو جائز لا. والمترادف اي الالفاظ المختلفة لمعنى واحد واقع عند اصحادنا والحنفية والشافعية وقال ثعلب وابن فارس ليس, ليس بواقع وقال امام الحرمين ليس بواقع في الأثماء الشرعية. المترادف ألفاظ متعددة ومعنى واحد. كالأسد والليف وواحدة من أسماء الأسد الكثيرة. فهو عكس المشترك. المشترك معاني متعددة ولفظ واحد. المترادف ألفاظ متعددة ومعنى واحد. واختلف أهل العلم في اللغة هذا العلم باللغة وبالشريعة. هل المترادف واقع في اللغة واقع في الشرع؟ والصحيح أنه واقع في اللغة وأنه واقع في الشرع وإن كان وقوعه يعني من حيث التراد في المحض فيه نظر وهنا نقل جيد لابن القيم رحمه الله وذكره أيضا ابن النجار في شرح الكوكب قال ابن القيم في روضة المحبين الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان أحدهما أن تدل عليه باعتبار الذات فقط فهذا هو المترادف ترادفا محضا كالحنطة والبر والقمح هذه الثلاثة تدل على معنى واحد تدل على ذات واحد والاسم والكونية واللقب إذا لم يكن فيه متح ولا ذم وإنما أتي به لمجرد التعريف فأنت لم تقصد به متحا ولا ذما وإن كان اللقب ما أشعر بمتح أو بذم. لكن قد تقول فلان أبو فلان ولا تعني إلا تعريفه لا إكرامه بالتكليل وقد تقول زين العابدين وأنت لا تريد إلا تعريفه زين العابدين بن علي تعطونس ده هو ليس عليا من حيث المعنى ولا هو زين العابدين يعني لا اللقب يدل على متح ولا اسمه حتى يدل على شيء يعني عالم محب وحتى اللقب ليس متحن وإن كان قد يك... يكون قد سمي به متحن أو لقب بهذا متحن لكنه في الحقيقة لا هو زين العابدين ولا هو عليه فإذا أريد به مجرد الإخبار مجرد, ال... يعني مجرد الدلالة على هذا الشخص على هذا المسمى أو الملقب فكل اسم الكنية واللقب مترادثات من حيث الدلالة على الذات هذا المعنى الأولي. الثاني النوع الثاني من أنواع المترادف أن تدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب أسماء الله عز وجل الله الرحمن الرحيم الرب الملك القدوس أسماءه حسن الكثير التي أكثر من 99 هذه مترادفة ولا متباينة مترادفة باعتبار متباينة باعتبار مترادفة باعتبار دلالتها على الذات فدلالة الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام الى اخره دلاله, دلالته على دلالة كل واحد من هذه الاسماء على الذات دلالة مترادف لكن كل اسم من هذه الاسماء له معنى يختلف عن الثاني من حيث الصفة التي تضمنها لأنها أسماء مشتقة فالرحمن مشتق من الرحمة والرحيم كذلك والعزيز من العزة والحكيم من الحكمة فدلالتها على الصفات دلالات متباينة ليست مترادفة إذا أسماء الله متباينة باعتبار مترادفة باعتبار, باعتبار آخر وليست أعلاما محطة يعني ليست أسماء تدل على أزات فقط من غير ملاحظة المعنى المشتق وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب أسماء مترادفة في الدلالة على الذات متبينة في الدلالة على الصفات التي أريد بها مدح النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ومبشراً برسولياتهم بعد اسمه أحمد هو ليس مرادفاً لمحمد من كل وجه لكنه مرادف من حيث الدلالة على على ذاته صلى الله عليه وسلم ولكن حيث المعنى يختلف. وكذلك القرآن أسماء القرآن وفي وفي الباب مؤلف في أسماء القرآن الكريم. الفرقان القرآن التنزيل هذه الأسماء كثيرة. ليست لمجرد الدلالة على القرآن دلالة مترادفة نعم يتدل على القرآن لكنها تدل أيضا على صفة في هذا القرآن الكريم حينئذ نقول أن هذه الأسماء ليست مترادفة ترادفا محظا بل هي مترادفة باعتبار متبينة باعتبار أخر وكذلك أسماء اليوم الآخر الواقعة والقارعة إلى آخر قال فهذا النوع مترادف بالنسبة الى الذات متباين بالنسبة الى الصفات فالرب والرحمن والعزيز والقدير ونحوها تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة هذه أمثلة لأسماء الله عز وجل وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاطب ونحوها يعني اسماء النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغاب ويوم الآزفة ونحوها هذه كلها أسماء اليوم الآخر، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها، وكذلك أسماء السيف، فإن تعددها بحسب أوصافها وأوصافها مختلفة، كالمهند والعضب والصارم ونحوه. قال ابن القيم وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا المعنى، ولن يجمع بين القولين. يعني يكون في الحقيقة قد يكون ليس هناك اختلاف بين من أثبت الترادف بين. من نفاه و وكأنه مراد هذا المعنى وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا بينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة سواء علمت أو لم تعلم وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين يعني قبلة مثلا كل واحدة وضعت اسما للدلالة على شيء فصار مترادفا والواضع مختلف فلا شك أنه حينيذ نقول بالترادف بالإيه المحر أن كل واحدة ما أرادت إلا الدلالة على هذه الذات يسمي أحدهم المسمى باسمه يسميه الواضع الآخر باسم غير واشتهروا الوضعان عن القبيلة الواحدة وهذا كثير ومن هذا يقع الاشتراك أيضا فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة وهذا صحيح الأصل في اللغة التباين ومن زعم الترادف أو الاشتراك فإنه يطالب بالدليل الأصل أن هذه الأسماء تدل على معاني مختلفة وأن كل معنى له اسم. يعني الأصل أن الاسم الواحد يدل على معنى غير الذي يدل عليه الاسم الأخ فلا ترادف. والأصل أن المعاني المتعددة تدل عليها أسماء متعددة فلا اشتراك هذا هو الأصل في هذا الباب أيضا شيء مهم وان كنت ساختصره لكن ينبغي ايضا ان يفهم لان هذا الالفظ تتكرر علينا كثيرا اذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير فهو كلي وان تفاوتت افراد الكل مثل الانسان الكل هذا مثل الانسان الشرك في مفهومه كثيرون الذكر والأنثى والخنثى كلهم داخلون تحت قولنا إنسان فاتحد اللفظ والمعنى والشرك في مفهومه كثير فإن تفاوتت هذه الأفراد اللي داخل تحت هذا اللفظ وهذا التفاوت قد يكون بقلة أو بكثرة كنور نور السراج ونور الشمس كلمة النور تطلق عليهما ولكن نور الشمس أقوى من نور السراج صح؟ فهذا فيه تفاوت في القلة والكثرة وإن كان النور يطلق على نور الشمس وعلى نور السراج وكذلك بإمكان التغير واستحالة كالوجود بالنسبة لواجب الوجود وهو الله عز وجل بالنسبة لممكن الوجود كالبشر فالوجود لغل مشترك بين وجود الله عز وجل ووجوده سائل المخلوقات وكذلك تفاو... قد تتفاوض بالاستغناء والافتقار كالوجود بالنسبة للجوهر والعرض الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا يقوم إلا بمحل أو بشدة وضعف كبياض الثلج وبياض العاد فبياض الثلج أشد من بياض العاد أو تقدم وتأخر كالوجود للخالف والمخلوق فوجود الله عز وجل أزلي ووجود المخلوق حادث هذا التفاوت. يسمى عندهم بالمشكك عندما يحصل تفاوت في الأفراد الداخلة تحت هذا اللفظ الكلي مع إن هذا اللفظ يطلق عليها جميعا لكن بينها تفاوت في شيء مما ذكرناه من قلة وكثرة وشدة وضعف وغير ذلك فهذا يسمى عندهم بال بالمشكك عند من ليه مشكك عند من عند المناطق مناطق وكذلك الأصوليون يستعملون هذا لأنه يتشكك الناظر هل هذا من باب المتواطئ لأن الكل موجود يعني النور موجود في الشمس وفي السراج والوجود موجود في واجب الوجود وفي ممكن الوجود فيحصل شك عند الناظر هل هو من قبيل المتواطئ ولا هو من قبيل المشترك اللي هو واحد والمعاني متعددة لأن فيه تغاير في الأفراد فهذا التغاير هل يجعلها أفرادا متفاوتة ولا هي داخلة في مسمى واحد فحصل تشكك عند الناظر فسمي إيه؟ مشككا فهو اسم فاعل من إيه؟ شكك يعني هذا اللفظ شككك أوقع المستمع في شك فهو مشكك أو من شك إذا تردد شك السامع أن يتردد فيه هذا اللفظ هل هو من قبيل المتواطئ ولا من قبيل المشترك وإن, يعني وإن لم تتفاوت الأفراد وكانت الأفراد كلها متفقة وغير متساوية في مدلول هذا اللفظ فهو متواطئ يعني كل استوت أفراده في معنى إنما المشكك كلي تفاوتت أفراده في معنى مثل حقيقة الإنسانية الإنسان هل إطلاقه على زيت غير اطلقوا على عن يعني احداهما اولى بهذا الوصف من... بهذا اللفظ من الاخر وإن... لا وان كان بعض الناس الان بيقول فرند فلان دا انسان يعني عنده انسانيه يعني هذا شيء حادث وهو مفهوم عندنا ان فلان عنده الصفات الانسانيه لكن الصفات الانسانيه التي يتكلمون عليها لا تجعل هذا اولى بان يكون انسانا من الاخر يعني يكون واحد مثلا عنده شهامة عنده مرؤة عنده حنان عنده باذل وهكذا يقول لك ان انسان والله والسنت تقول لك ان اعاوز اتجاوز واحد انسان ما انتك لجل اتجاوزي انسان مش هتتجاوزي الا انسان ولكن حتى كان في شريط اذكر اسمه افتش عن انسان ايه ماشي <تصفيق> فالمقصود يعني إن الإنسانية وصف مشترك وليس هناك تفاوت في حقيقة الإنسانية بين الذكر والأنفة حتى ولا في حقيقة الذكورة بين زيد وعمر صح فهذا كل تساوت أفراده فيه فيسمى ماذا يسمى متواطئا يسمى متواطئا بخلاف المشكك فيه تفاوت في الأفراد ولكنه أيضا من الكليات والتواطئ هو التوافق فالأفراد متوافقة لذلك سمي متواطئا بس هذا يعني تقسيم المهم أن يفهم وإطلاق يحتاج إلى استيعاب لأنك تجد هل هذا مشكك هل هذا متواطئ هذا وقع في التدمرية شيخ الإسلام رحمه الله حصل يحصل إشكال عند بعض الإخوة لما يقرؤون في التدمرية في فهم بعض هذه المصطلحات وعموما لن تستطيع أن تفهم الكتب التي كتبها ابن تيمية رحمه الله في الرد على المتكلمين أو في تقرير العقيدة بصورة فيها نوع من الجدال إلا بإتقان المنطق وإتقان علم الكلام لن تحسن فهم هذه الكتب إلى بهذه الطريقة يعني تفهم الوسطية نعم الوسطية تقرير عقيدة قداءا يعني نصوص الكتاب والسنة فيش مشكلة فيها أي حد يفهم لكن لن تفهم التدمرية فصاعدا شرح الأصفهانية فضلا بعد تعارض منهج السنة إلا إذا كنت ضليعا في علم المنطق وفي علم الكلام ولذلك تسمع بعض المشايخ الكبار وأنا لا أعيبهم بهذا هم يقولون هذا عن أنفسهم هم يقولون هذا في أنفسهم ولا أقصد بذلك العيب هو يقول لك نحن نمر مئات الصفحات من منهج السنة مثلا ولا نفهمه وده واقع ولذلك كثير من الطلبة كذلك ولذلك ايضا يجي اخواننا البعدة اللي هم الاشاعرة ونحوهم اخواننا مسلمين يعني يتنططوا على الاخوة بهذه الـ الـ الـ الامور وفي الحقيقة أن, ان هذا لضعفنا وليس لقوتهم واسمع هذا من مجرب يعني هو اللي بيحصل في فتنة بعض الإخوة وانزلاقهم في هذه المزالق الخطيرة ليس قوة من يدرس عند الأشاعرة والصوفي ولكن ضعف ما يدرس عند الثلاثين ثم الرد لن يكون بال بالتهويش او بالكلام الذي يطلق هكذا وانما الرد يكون بالاثبات العملي انك قادر على فهم هذه الكتب وعلى الرد عليهم من جنس كلامه هو الذي يعملون ابن فهمية اصلا والذي ميز شيخ الاسلام عن غيره والذي جعل هؤلاء يكرهون هذا الكرب وهو غصة في حلوقهم وشجن في حلوقهم انه الراجل يرد عليهم من كتبهم ويحسن فهمها ويفهمها احسن من فهمهم لها ووقف على ما لم يقفوا عليه فأنت لن تتقن هذه الكتب يعني مش لازم تتقنها أنا لا أقول أني لازم تتقنها لازم كل واحد يتقنها نعم لابد أن يكون في الأمة من يحسنها لكن أعرف قدر نفسك إذا كنت لا تتقنها فلا تدخل نفسك في باب لا تحسنه وأنا أقول هذا الكلام ليس استطراضا محضن لأن اليوم أو أمس كان يكلمني بعض الإخوة اشتكي هذا أحد الإخوة واخداه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحمية و. صدر نفسه للرد على الأشاعرة وللرد على المنحرفين في هذه المسائل وعمل ينقل ويحشد نقولات وهذا أخي يعني له سمعة على الفيسبوك وكذا فهذا الأخ ليس قويا في هذه العلوم العقلي وهذا الرد إذا لم يكن ردا قويا من جنس كلامهم ويبطن حججهم وإلا فإنك ترجع على ما تدافع عنه بالنقص وهو الأشاعر لما ردوا على الفلاسفة وعلى المعتزلة لم يحسنوا الرد عليه فوقعوا في تناقضات والمعتزلة لم يحسنوا الرد على الفلاسفة فوقعوا في تناقضات فمثل ما قال ابن تيمية لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا فأنت كذلك إذا لم تكن متقنا لهذه العلوم فلا تدخل نفسك فيه يعني لست مطالبا بأن ترد على الطوائف المنحرفة بمجرد العواطف والخطاب الجمهور والخطاب اللي يسموه أحيانا ال دي ماجوجي دي ماجوجي في لغة السياسة يعني خطاب عاطفي ليس عقلانية يعني انه خطاب يعني بعض الناس كده خطابهم شعباوي ماشي خلينا نقول شعباوي بلاش دي ماجوجي دي فهي هي مشكلة الحقيقة عندنا ان احيانا تأخذنا الحمية والعاطفة ونحن لا نتقن الرد ولا نحسنه فاما ان الانسان يظل مكابرا على طول الخط وهو يضعف. حججه وحجج طائفته وإما أنه في يوم الأيام سيفيق وقد ينتكد أنا كلمني مرة أحد الإخوة الأشاعرة اللي هم كانوا يحضرون معي هنا وراح عند علي جمعة وانحرف وحصل له ما حصل وظللت متواصلا معه فترة وهو كان يعني يحترمني كثيرا ويمكن لحد يعني في نوع من أنواع الاحترام وإن كان هو انقطع عني فكنت أجلس معه أحيانا أناظره بالساعات وأبطر كل الحجج التي يتكلموا بها في يوم الأيام هو يعني في ظل انتكاساته ينتكس ويرجع, ويرجع فمرة قال لي بص يا شيخ أنا أقول لك الحقيقة أنا كل الكامل وكتب له لك ده أنا لا قرأته ولو قرأته لن أفهمه ولكن أنا سمعت سعيد فوده ينقل هذا الكلام عن الغزالي وعن الرازي وعن الآمدي وعن البيهقي وكذا وكذا فأنا أقول لك في الكلام ده أنا كنت أسمعه بأولوف المجال والأخ مسكين هو الآن يدرس على فكرة يدرس عندهم ويصدرونهم وله دروس حتى له مقاطع على اليوتيوب وغيره وعمل نفسه شيخ يعني الأخ ده قالها هو يقول لي بلسانه في جلسة خاصة وكنا عاديين بناكل خدتوا عزمتوا على الأكل ويقولوا أنا أكلها كأكل أكل وهابي يعني أنا حتى هغيظك حتى في الأكل وروحنا نأكل أكل كبسة وحاجات زي كده وإحنا بيكلم وحصل نوع من أنواع الصراحة وقال لي والله هو كده شيخ أنا لا أحسن هذا الباب ولا أفهمه ولكن بس ما سعيد فوذا بيقول وقال لك الكلام اللي هو بيقوله وهو الباب ده موجود عندنا وعندهم في إخوة كده برضه يسمعوا كلام من المشايخ ويطلعوا يقولوا كلام هم لا يفهمونه ولا يحسنون تنزيله على ما الموقع التي يردون عليها والضعف موجود في الجانبين والذي ينبغي طالب العلم ولل... وللذي يحتل نفسه أصلاً ألا يقف وما ليس له به علم، وألا يدخل نفسه في باب لا يحسنه وقل لا أدري يكفيك. لا يلزم أن تكون عالما برد الحجج التي أو برد الشبهات التي ترد على الحق الذي عندك. يعني ليس من شرط كونك على الحق أن تحسن رد الشبهات عن الحق الذي أنت عليه. هذا نعم من شروط الرسوخ والتمكن وكونك عالما لكن مش من شرطه يعني هل كل المسلمين شرط الإسلام أنك تعرف ترد شبهات النصارى واليهود وغيرهم ما أنت مسلم بمجرد اعتقادك وخلاص فكذلك قد تكون من أهل السنة وأنت مطنئن لما أنت عليه ولكنك لا تحسن الرد خلاص أنت من أهل السنة ما تخلش نفسك في باب يحصل لك فيه انحراف أو يحصل لك فيه أيضا أن تضل غيرك بضع في كلامك وضع في حججك احنا معيش خرقنا شوية لكن هذا الكلام مهم جدا وارجع ان يكون نصيحة لكم يعني تعتنون بها وبالعمل بها وحمل انفسكم عليها ونسأل الله ان يوفقنا وإياكم نعم والحد وهو اللفظ الموضوع لتعريف شيء والمحدود وهو اسم ذلك الشيء كالحيوان الناطق للإنسان غير مترادف على الأصح أي أن الاسم والحد ليس بمترادفين نحن نتكلم على المترادف وأنه الفاظ متعددة تطلق على معنى واحد قال والحد والمحدود غير مترادف على الأصح والكلام هنا ليس عن الحد اللفظي زي الحمق والقمح والهزبر والأسد لا ليس الكلام على هذا لأن هذا لفظي لا إشكال فيه ومترادف يعني بلا إشكال إنما الكلام على الحد الحقيقي أو بالذاتيات والحد الرسمي الذي هو بغير الذاتيات هذا هو الذي ليس مترادف فالإنسان حيوان ناطف فن الحد وفن المحدود الحد حيوان ناطق والمحدود إنسان إنسان غير مرادف لحيوان لقولنا حيوان ناطف ليس مترادفين لأن الترادف من عوارض المفردات والحد مركب حيوان الناطق ده مركب مش مفرد فلا يرد علي ان يكون مترادفا على الصحيح ولان الدلالة غير متحدة اصلا لا هو ليس لا طبعا لانه ليس مش حيوان ناطق لانه اسمي رجلا حيوان ناطقا انا قصدت التركيب من جنس وفصل ثم ان الحد يدل على اجزاء المحدود بالمطابقة والمحدود يدل عليها بالتضمن يعني لما اقول انسان دلالته على الحيوانية والناطقية دلالة تضم على كل واحد منهما، لكن حيوان ناطق دلالته على الحيوانية والناطقة دلالة مطابقة، لا دلالة لاضغط على موفقه على كل معنى. إذا حتى الدلالة مختلفة، دلالة المحدود غير دلالة الحد، دلالة الحد تفصيلية، دلالة, دلالة مطابقة، دلالة المحدود دلالة فيها تضم وليس مطابقة. وكذلك المحدود يدل عليها من حيث الجملة والحد يدل عليه من حيث التفصيل. فالمقصود أنه لما اختلفت هذه الدلالات وهذه الصور قلنا أن الحد والمحدود غير مترادفين ونعني بذلك الحد الذاتي والحد الرسمي وليس الحد اللفظي فإنه مترادف نعم وذلك إما لغة كالصلاة معناها الدعاء فلفظ الصلاة والدعاء ليس بمترادفين وإما الصلاحا فهي الأفعال والأقوال المخصوصة من القيام والقعود والقراءة والذكر ونحو ذلك والذي يظهر الترادف من حيث الاصطلاح وقيل بترادف الحد والمحدود ولعل من قال بالترادف نظر إليهما من حيث الاصطلاح ومن قال بعدم الترادف نظر إليها من حيث اللغة والله أعلم وقال المحلي في شرح جمع الجوامع الأصح عدم الترادف لأن الحد يدل على أجزاء المهية تفصيلا والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالا والمفصل غير, غير المجمل قال ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل والحقيقة أي تعريفها اللفظ المستعمل في في وضع أول أي أول ما وضع للفظ لذلك الشيء كالآدمي للحيوان الناطق والأسد لهذا الحيوان المعروف والحمار لهذا الحيوان وهي أي الحقيقة أقسام أحدها لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق وعرفية هذا القسم الثاني. كاستعمال الدابة في الحمار وشرعية هذا القسم الثالث كاستعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة نحن قريب عهد بهذه المسائل فلا أحتاج إلى تفصيلها الآن لكن المهم هنا أن تعرف أن الحقائق تختلف باختلاف المتكلم فالحقائق الشرعية مجازات لغوية والحقائق العرفية أيضا مجازات لغوية ثم أنه يحمل اللفظ في الصلاح كل متكلم على وفق الصلاحه وإن كان مجازا في الصلاح آخر وعرفنا من قبل أن الحقيقة والمجاز من مباحث اللغة التي مردها إلى علم اللغة والتي لا يتكلم عليها من لا يعرف اللغة وأن إثبات الحقيقة والمج... أو إثبات المجاز في اللغة هو الذي عليه السلف وهو الذي عليه الأئمة آ... أئمة اللغة وأئمة الشرع والخلاف كما سبق ذكر كلام ابن رجب رحمه الله تعالى خلاف يرجع إلى أن بعض الناس كان يظن أن إثباتها يلزم منه أن تدخل في باب أسماء الله عز وجل وصفاته وأنه لم يقول أحد من أصحابنا إنه لا مجاز في اللغة وإنما كان كان بعض من فيه في القرآن الكريم. فالصواب ان المجاز واقع في اللغة وانه ايضا واقع في القرآن والسنة ولا علاقة لهذا الباب بان يدخل فيه تأويل الصفات يعني الباب منفك وهي مسألة قد يكون الخلاف فيها لفظيا لان ما يسميه الجمهور مجازا يسميه ابن تيمية وغيره بمن تبعه مسلوبا من اساليب اللغة فالخلاف لفظي او اشبه ما يكون باللفظ ثم انه ايضا لا يقبل من طالب علم لا ليس عنده استقراء للغة العربية ان يأتي ويتكلم بملء شدقيه ويقوله لاك ما فيش مجاز, في لا مجاز في اللغة طب قلت الكلام ده منين يقول لك والله يعني نظرت ويقعد يعمل لك كده طب انت نظرت فين حضرتك يعني استوعبت اللغة والاشعار العرب وكلام العرب لسان العرب ما جاء عنه من شعر ونصر وما كتبه اهل اللغة في هذه المسائل لا والله انا بس اريد شوية الشيخ الاسلام في المسألة وكمان اريد اللي من قيم نسمىه طاغوتا في الصواعق المرسلة او في مختصرها للموصلي ولذلك بقول اني ما فيش مجال في اللغة العربية فأقول له حضرتك تقول هذا الكلام مجازا يعني تقول هذا الكلام تقليدا خلاص خليك مقلد ما فيش مشكل لكن ليس لك ان تنكر على غيرك ولا ان ترد قولا غيرك المقلل ده والجاهل لا ينكر ولا يصحح ولا يضاعك فأنت مجيش تقول لا مجاز في اللغة وتطلق تقول قال ابن القيم وأنا أقلده أو قال ابن تيمية وأنا أقلده لا مجازة ماشي نقبل منك الكلام ده لكن تيجي انت كده تقول لا مجاز في اللغة وتتحدى الناس وتتحدى أئمة اللغة عبر قرون متطاولة وتنكر هذه المعاني الوضيحة والأساليب الوضيحة جدا في اللغة العرب في الحقيقة والمجاز فهذا والله مما يعير به الإنسان وما يدل على ضعف عقله وضعف ديانته أيضا أنه يعدي كلم كلام كبير عليه ولا لا يحسن ولا يفهمه فليتق الله أناس في أنفسهم نعم والمجال أي تعريفه اللوظ المستعمل في غير وضع أول كقولنا لشجاع آدمي هذا أسد إذ أصل وضع الأسد للحيوان المفترس على وجه يصح أي يصح في الاستعمال من وجه صحيح يجمع بينهما كالأسد إذا قلناه لشجاع آدمي فإن هذا الاسم إنما سمي به الأسد لشجاعته بخلاف ما إذا وجدناه آدميا أبخرا فلا يقال له أسد إذ الاعتبار فاسد فإن الأسد لم يسم أسدا لبخره هو المسألة هنا متعلقة بأنه يكون وجه الشبه وجها ظاهرا فالأسد فيه صفة ظاهرة وهي الشجاعة والافتراك وفيه صفة غير ظاهرة وهي البخر ليتغير رائحة الفم فلا يقال فلان أسد لأنه أبخر لأن هذه الصفة ليست ظاهرة في الأسد وإنما يقال كلان الأسد لأنه سجاع نعم لا. فلا يكون وجه الشبه ظاهرا أمرا ظاهرا بين المشبه والمشبه به ولا يكون في شيء خفي مثل هذا البخر الذي في الأسد ولا بد من العلاقة ولا بد من العلاقة ولا بد من العلاقة بين مسمى الحقيقة والمنقولة إليه كالأسد والشجاع والعلاقة بينهما الشجاع فإذا لم توجد العلاقة فلا نقل ثم ذكر المؤلف رحمه الله ضرب بعض أنواع العلاقات بين الحقيقة والمجاز فهذه تكون إن شاء الله في الدرس القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمع